ذلك أدنى أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَأَذَا ما أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرسل فَيَقُولُ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب